بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المجردين الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمة الإسلام خير أمة وبعث فيها رسولا أمينا يطلو عليها آيات ربه ويزكيها ويعلمها الكتاب والحكمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الفقه في اللغة والفهم ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وقوله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم أما الفقه في للصلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلاتها التفصيلية ومصادر الفقه الأساسية هي القرآن الكريم ثم السنة المطهرة ثم الإجماع ثم القياسة أما باقي الأدلة يعني مختلف عليها كما هو معلوم. وموضوع الفقه أفعال المكلفين من العباد على نحو عام شامل. فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه. ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. وهي على نوعين أحكام العبادات من صلاة وصيام وحج ونحوها وأحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض هذه الأحكام يمكن حصرها في أحكام الأسرة وهي أحكام الزواج والطلاق والنسب والنفقة والميراث ونحوها ثم أحكام المعاملات المالية المدنية كالبيع والإجار والشركة ونحوها الأحكام الجنائية وهي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات وما يستحقه عليها من عقوبات ثم أحكام المرافعات والقضاء متعلقة بالقضاء في الخصومات والدعوى وطرق الإثبات ونحوها ثم الأحكام الدولية التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة وتشمل الجهاد والمعاهدات أما ثمرة علم الفقه فهي معرفة الفقه والعمل به والتي تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه يقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وهو العلم الذي يعني تصح به العبادات ولا شك أن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أكبر الخصال يقول الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون ليمنفروا كافه فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يح يحضرون قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون وقد قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فرتب الخير كله على الفقه في الدين وهذا يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته وقد قال صلى الله عليه وسلم الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوه من ثم نشرع لا تعالى في مدرسة هذا الكتاب المبسط تحت عنوان ما لا يسع طالب العلم جهله لأننا كما ذكلم قبل الإخوة قل أن يتم كتاباً في الفقه من أول إلى آخره مع خطورة الفقه وأهميته خاصة في هذا الزمان فاخترنا هذا الكتاب لأنه ميسر ومبسط جدا والعامة اختيارات المؤلفين الفضلاء تنزع إلى اتباع الدليل وصحة الأدلة أيضا فالهدف هو أن ننهي كتابا كاملا في الثق في أسرع مدة ممكنة ومن ثم سنتجنب التفاصيل ونضع نصر عيوننا أن ننجز الكتاب في أسرع مدة لكن أن ننجزه كله ومقياس الجدية هو أن يكون آخر يوم في دراسة كتاب إن شاء الله إن شاء الله تعالى ذلك يكون الهمة في الحضور كما هي الآن في البداية لكن لا تتشتد الهمة في البداية ثم يحصل الفطور بعد ذلك فهذا يعني علامة غير جيدة لكن الهمة التي نبدأ بها الشرة ينبغي ألا تعقوبها فترة يعني نتقاعص بها عن اهتمام بهذا العلم الخطير يبدأ المصنفون أولاً بذكر كتاب الطهارة ويستمل على عشرة أبواب أول هذه الأبواب التعريف بالطهارة أو باب الأحكام الطهارة والمياه في الطهارة نتناول اولا أهميتها ثم أقسامها ثم تعريفها لغة واصطلاحة أما أهميتها فالطهارة هي مفتاح الصلاة الطهارة هي مفتاح الصلاة وهي آكد شروط الصلاة الطهارة ولا شك أن الشرطة حقه أن يتقدم على المشروط فمن ثم بدأ بالطهارة قبل الصلاة أما أقسامها فالطهارة إما معنوية وإما حسية والطهارة المعنوية هي الأهم لأن الطهارة المعنوية تشمل طهارة القلب من الشرك ومن المعاصي فطهارة القلب من الشرك لا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك يعني مشرك ويتوضع لن يتطهر بدنه لأن شرط الوضوء, الوضوء كعبادة أهم شرط الوضوء النية والنية لا تصح من المشرك لماذا؟ لأنه لا يعرف ربه فيجب أن يعرف ربه أولاً وأن يطهر قلبه من نجس الشرك بنور التوحيد والله سبحانه يقول إنما المشركون نجس ولا شك أن هذه نجاسة نجاسة معنوية نجاسة القلب بالشرك فلا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك فالله تعالى قال إنما المشركون نجس وقال أيضا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الذكاء في أحد التفسيرين لا يؤتون الزكاة تطهير القلب من الشرك والذي يطهر القلب من الشرك هو التوحيد بلا إله إلا الله فإذا قسم الطهارة قسم الأول طهارة معنوية وهي الأهم والأخطر وتشمل طهارة القلب من الشرك ثم من المعاصي وأفات القلوب قسم الثاني وهو الطهارة الحسية والطهارة الحسية اما طهارة حدث او طهارة خبث كما سنبين ان شاء الله تعالى اما تعريف الطهارة فهي لغة النظافة والنزاهة من الاقدار اما اصطلاحا فهي رفع الحدث وزوال الخبث الطهارة شرعا او اصطلاحا رفع الحدث وزوال الخبث أما رفع الحدث فالحدث هو وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة في حالة حال إحوال البدن أو وصف معين البدل يمنع الإنسان من الصلاة ومن كل ما تشترف له الطهارة كالطواف مثلا اقتراط القرآن ونحوه فإذا هذا هو معنى الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة والحدث نوعين حدث أصغر وحدث أكبر أما الحدث الأصغر فهو يقوم بأعضاء الوضوء لأننا قلنا في الحدث أنه وصف قائم بالبدن الحدث الأصغر هو وصف قائم بأجزاء معينة من البدن وليس بكل البدن وهي أعضاء الوضوء وصف قائم بأعضاء الوضوء كالحدث مثل مثل إيه؟ يعني الخارج من السبيلين من بول أو غرط وهذا الوصف هو الحدث الأصغر الذي يقوم بأعضاء الوضوء يرتفع بإيه؟ بالوضوء بمعنى أنه يجب به الوضوء يجب بالحدث الأصغر الوضوء أما الحدث الأكبر فإنه يقوم بالبدن كله وليس فقط بأعضاء الوضوء فالحدث الأكبر يقوم بالبدن كله ويرتفع بالغسل أي يجب به الغسل إذا هذا هو القسم الأول أو النصف الأول أو الشق الأول من تعريف الطهارة صلاحا رفع الحدث أو زوال الخبث زوال الخبث يعني النجاسة يعني لو واحد متوضع ثم سقطت على يده مثلا النجاسة يعيد الوضوء لا دي دي مش مقصود بها هنا رفع حدث وإنما الواجب علي إزالة الخبث فوضوه صحيح لكن مطالب بأن يزيل الخبث واضح فزوال الخبث هو النوع الآخر من أنواع يعني الطهارة الصلاح والخبث هو النجاسة والخبث على أنواع خبث يجب غسله وخبث يجب نضحه بالماء وخبث يجب مسه إذن طهارة الحدث إما طهارة كبرى بالغسل وإما طهارة صغرى بالوضوء أو بدلهما عند تعذرهما بالتيمم في طهارة رجلة إذا تعذر أو فقد الماء الذي يغتثل به ويثرده به أو وجد الماء لكن يعجز عن استعماله مثلا لمرض أو نحو ذلك ففي هذا الحال ينتقل إلى البدل وهو التامم بالتراب ماذا عن ارتفاع الحدث قلنا ان ارتفاع الحدث هو إزالة الوصف المانع من الصلاة لأن الحدث نفسه هو وصف مقائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها فمعنى ارتفاع الحدث إزالة الوصف الذي يمنع من الصلاة إما باستعمال الماء أو باستعمال التراب استعمال الماء إن كان الحدث أكبر فيستعمل في جميع البدن أو بمروره على أعضاء الموضوع بنية في حالة الحدث الأصغر أما إزالة الوصف الماء من الصلاة عند فقد الماء أو العجل عن استعماله فهو إيه؟ يكون بالتراب أو التيمم على الصفة المأمور بها شرعاً وزوال خبث هو زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. زوال النجاة من البدن والثوب والمكان. والطهارة الفسيحة كما ذكرنا هي طهارة حدث تختص بالبدن سواء كان أصغر أو أكبر. وطهارة خبث كما قلنا في البدن والثوب والمكان وهي ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحيه، وخبث يجب مسحه. أما الماء الذي تحصل به الطهارة، يبقى ال دلوقتي عرفنا معنى الطهارة، فلما نقول الماء الذي تحصل به الطهارة، يبقى معناه بنقول الماء الذي يزال به النجس ويرفع به الحدث، يبقى ذا معنى الماء الذي يصلح لأن تتهرم الأنثى، هو الماء الطهور، إذا الماء الذي تحصل به الطهارة أو يحصل به إزالة النجس أو رفع الحدث هو الماء الطهور، معنى الطهور؟ تجتمل معنى طاهر في نفسه ومطاهر لغيره لأنه ليس كل طاهر طهورة يعني ماء الورد طاهر لكن هل يصح أن يتوضى به البنزين خل هل يصح هو طاهر لكن هل يجوز أن يتوضى به إنسان؟ لا بد أن يكون الماء الذي تحصل به الطهارة هو, هو الماء التهور طهور يعني طاهر في ذاته ثم مطهر لغيره كما قال الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطاهركم به وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وقال أيضا عن ماء البحر والطهور ماء الحل بيكته فإذن الماء الطهور هو كما يقولون العاري عن الإضافة اللازمة، العاري عن الإضافة اللازمة، أو هو ما كفى في تعريفه اسم ماء، اللي هو الماء المطلق أو الماء الطهور أول ما تشوفه تقول ماء، وعاري عن إضافة اللازمة يعني الإضافة اللازمة التي لا تنفكوا على أن فيه إضافة لازمة وإضافة غير لازمة، إضافة غير لازمة لما تقول ماء الكوب، ماء الزجاجة. ماء البحر، ماء البئر، هو ماء في كل الأحوال فالإضافة هنا إضافة غير لازمة ممكن يعني نفك عنه ويبقى ماء لكن ما تقول ماء الورد ها؟ ها هذه إضافة لازمة إن ماء الورد كينون أخرى غير الماء المطلق فالماء التهور هو الماء الباقي على أصل خلقته الباقي على أصل خلقته يعني على صفته التي خلق عليها وهو إما الماء الذي ينزل من السماء كماء المطر وذوب الثلج والبرد بعد من ينصهر أو أنه ماء جار في الأرض كماء الأنهار أو العيون أو الأبار أو البحر طيب واحد يقول ماء البحر مالح أو ملح صحيح ملح وملح أجاج لكن هو باقن على أصل خلقة أم لا باقن على أصل هو خلق غير لما نجيب ماء ونضيف إليه أملاح ونذوبها فيه لكن بنتكلم على ماء باق على أصل تلقته بغض النظر بقى عن اختلاف بعض الصفات كما ذكرنا كالطعم ونحو ذلك لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء يعني أي سائل غير الماء لا تحصل به الطهار سواء الخل أو البنزيل أو العصير أو الليمون أو نحو ذلك والدليل قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل أو لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب فلما انتقل من الماء عند عدمه إلى التراب دل على أنه لا يوجد سائل آخر يقوم مقام الماء الطهور في الطهارة ماذا عن الماء إذا خالطته النجافة الماء إذا خالطته نجافة فإما أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه ففي هذه الحالة يكون الماء ناجسًا ما معنى ناجس يعني أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث لا يستعمل في التطهير لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث بغض النظر هل هو كان بغض النظر عن كمياته سواء كان قليلة أو كثيرا فمتى ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه فإنه لم يعد ماء بل هو نجس لا يرفع الحذاك ولا يزيل الخبث غرب النظر قليلا كان أو كثيرا القسم الثاني من الماء الذي خلطته النجاسة هو الماء الذي خلطته النجاسة لكنها لم تغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح لم يتغير مع أنه خلطته نجاسة هنا نقول إن يفترق الأمر هنا في الماء الذي خرطته نجاسة لم تغير أحد أوصاصه نفر بين الماء القليل والماء الكثير فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به طبعا ده خلاف النوع الأول النوع الأول اللي هو ماء خرطته نجاسة وغيرت صفته هذا حتى لو كان كثيرا مدام قد تغير فهو نجس لكن هنا الماء الذي خلطته نجس لكنها لم تغير شيئا من صفاته. فهنا إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا إن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به وإن كان قليلا ينجس ولا تحصل الطهارة به طيب ما حد القلة والكثرة بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله إذا بلغ الماء كلاتين لم يحمل الخبث إذا بلغ الماء كلاتين لم يحمل الخبث طيب ما حد الماء الكثير حد الماء الكثير الماء الكثير ما بلغ كلاتين فأكثر هذا كثير فإذا خلطته النجافة ولم تغير شيء من كفته فهو باق على أصل طهارته وتحصل به يعني الطهار. فما بلغ كلاتين فأكثر فهو كثير وما دون ذلك فهو قليل إذا خلطته نجاسة فإنه ينجس ولو لم تغير شيئا من سفاته القلة الواحدة تساوي تقريبا 162.5 لتر من الماء أما الكلتان فلما يدرب ديه في 2 يبقى ايه؟ 321 لترا 321 لترا من الماء يعني الكل ده شيء كبير مش مش دي كل ده دفعت نحن كله من خلال هجر اللي هال اللي هي التسع حوالي مائة ونصف لتر من الماء فإذا الحد المائي كثير ما يساوي أو ما يساوي ثمانية لتر من الماء ما كان أقل من ذلك فهو ماء قليل يقول والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إن الماء طהור لا ينلجه شيء فحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء كلا لم يحمل الخبث وفي بعض الروات إذا كان الماء كلا لم ينجسه شيء أما المسألة الرابعة فهي عن الماء إذا خلطه طاهر فناقشنا الماء إذا خلطته نجاسة وقلنا إنه قسمان إن كانت النجاسة غيرت لونه وطعمه وريحه مدام حصل تغير فقد طهارته وطهوريته ويكون نجسا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. سواء كان قيل أو كثير هذا في تغير. طيب ما فيش تغير لكن خلطته نجاسة يعني زي حمام سباحة مثلا ووقعت في نجاسة فهل دا ينجز بذلك لم تغير من صفتي شيئا فهو طاهر واضح لكن إن كانت بحيث تغير صفته حتى لو كان كثيرا فإنه يكون نجسا طيب ماذا عن الماء إذا خلطه طاهر يقول الماء إذا خلطته مادة طاهرة كأوراقش أشجار أو الصابون أو الأشنان والأشنال حمض تغسل به الأيدي ويقال له بالعربية الحرد ويقرأ أيضا بالإشنال الأشنال أو السدر أو أي ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه يعني خمطته مادة طاهرة لكنها لم تغلب عليه ما زال إذا رأيته قلت هذا ماء فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجس لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لامسته النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم فرض الماء بالآية فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط دام يكفي في تعريف اسم ماء غير مثلا لو ماء اختلط به كمية جبيرة من الطين فإذا رأيته تقول عليه ماء مختلط بالطين وأصبح ثوامه مثلا بالصورة المعروفة فهذا لا يعد ماء لكن دام يعني هو بمثال بساطة الماء المطلق هو ما كفى في تعريفه اسم ماء م? ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للنصوة التي قمن بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسبس واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فهنا يخالط الماء شيء لا يغلب عليه ثم يبقى يعني مطهران ماذا عن حكم الماء المستعمل في الطهارة؟ يقول الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضع والمغتفل طبعا الماء المنفصل عن أعضاء المتوضع أو في طهارة إيه؟ واجبا في طهارة واجبا يعني في الغفل الأولى أما الثانية والثائلثة في هذه مستحب. فالماء المنفصل يعني بعد استعماله في الطهارة، كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضّع والمُوَتِّفِ. طاهر مطاهر لغيره على الصحيح. يرفع الحدث ويزيل النجف. ما دام أنه لم يتغرّي منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون. ينفع الماء المستعمل في إزالة الخبث. ينفع بعد الإنقاذ. لأن متى يحصل إنقاء إذا انفصل الماء طاهرة لكن عموما ما أحد يتخيل مثل هذا لكن خلينا في المثال الذي يضربه وهو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضع والمغتسل فهو طاهر مطاهر لغيره على الصحيح يرفع الحدث ويزيل النجس دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون دليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كانوا يقتلون على وضوه والوضوه هو الماء المنفصل بعد التوضئ به ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا ولو كان نجسا لم يجوز فعل ذلك ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ولساءه كانوا يتوضأون في الأقداح والأتوار الأتوار إناء يشرب فيه ويغتسلون في الجفان وواحدتها جفنة ويأكل قصع ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هرير وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. بالنسبة لهذه المسألة مسألة الماء المستعمل طبعا مسألة من المسائل التي فيها خلاف والمصنفون هنا قد يعني ما إلى تصحيح القول بأن الماء المستعمل آآ ايه آآ يعني آآ طهور مطهر. هناك من العلماء من قال إن الماء المستعمل غير طهور هو طهر لكنه ليس مطهرا فلا يرفع حدثا ولا يزيل نالثا وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وهو المشهور عن أبي حنيفة ورواية عن مالك وبه قال الليث والأوزاعي ممن قال إنه طهور أو مطهر يعني الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما وأبو ثور وداود وهو القول الثاني للشافعي وعن أحمد لواية أخرى أنه طاهر مطهر وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر وهذا المذهب إن الماء المستعمل طاهر مطهر مذهب باختيار اختيار ابن منذر واختيار شيخ الإسلام ابن تامية واختاره أبو البقاء وابن عقيل وطوائف من العلماء ومال إليه في الشرح وقواه في الانصاف. لن نفصل طبعا كما تعهدنا عدم التفصيل في مثل هذه المسائل يقول الشوكاني في هذه المسألة بعد أن نقشها بالتفصيل وبهذا يتضح عدم خروج الماء المستعمل عن الطهورية وتحتم البقاء على البراءة الأصلية لا سيما بعد انفضارها بكليات وجزئيات من الأدلة كحديث خلق الماء طهورا وحديث مسحه صلى الله عليه وسلم رأسه بفضل ماء كان بيده، وقال أيضا شوكان وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم وتفصيلات وتفرعات عن الشريعة السمحه السهله بمعزل، وقد عرفت بمثل فأن هذه المساله اللي هي خروج الماء المستعمل عن الطهورية مبنية على شفا جروف هار. فخلاصة المسألة أن المستعمل طاهر ومطاهر عملا بالأصل وبالأدلة الدلة على أن الماء طهور فنكتفي بهذه الإشارة إلى الماء لما رجحه العلماء هنا المصنفون من أنه باق على أصل طهوريته أي الماء المستعمل في الطهر أما المسألة السادسة فهي أسآر الآدميين ومهيمة الأنعام أسآر جمع سؤر والسؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا لأن الكفر كما بكرنا صحيح هو نجس لكن نجاسة معنوية نجاسة معنوية فالسغر ما بقي في الإناء بعد شرب الشارع منه فالآدمي طاهر وسغره طاهر سواء, أو سواء كان مسلما أو كافرا وكذلك الجنب والحائض وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع عفاه على موضعي فيها، وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأعناق. كل ما يؤكل لحمه من بهيمة الأعناق، فإذا شرب من الناع وباقي ماء في الناع فيعني هذا السؤر طاهر. ما دام هو ايه؟ عن حيوان يؤكل لحم. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها، فالصحيح. أن سعرها طاهر ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيرا يعني اتماع والحمر وهذه الأشياء لو شربتنا الماء فيها خلاف المسألة لكن الصحيح أن سعرها أيضا طاهر ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيرا أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس ودليل ذلك الحديث السابق وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوجه من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مع أنه سألوا عن إيه السباع أيضا ترد على الماء وتشم منه فما دامت لم تؤثر فيه فلا شيء في الماء طال وقد قال صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات إن هذا يخالط الناس في بيوتها وبالتالي لو قلنا إن سؤرها غير طاهر فهذا يكون فيه مشقة شديدة يقول ولأنه يشق التحرز منها في الغالب فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة وهي مرفوعة عن الأمة وهذه الظاهرة سنرحضة كثيرا جدا في أبواب الطهرة أو في سائر أبواب التشريع أن المشقة تجلب التيسير دائما إذا ضاق الأمر اتسع فالمشقة دائما تجلب التيسير لأن هذه الشريعة الحنفية السمحة تميل إلى رفع الحرج عن الناس وهذا هو الفقه الحقيقي الذي نحتاجه يقول أما سؤر الكلب فإنه نجف وكذلك الخنزير إذا شرب الكلب في إناء أو خنزير فسؤره نجس وكذلك الخزير أما الكلب فعن أبن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يعني إذا شرب فيه الكلب بلسانه أن يغسله سبع مرات أولى بالتراب طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولى بالتراب وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته قال الله تعالى فإنَّه رجس نجس خبيث ثم انتقل إلى باب الآنية وفيه عدة مسائل أولاً الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره سواء كانت من الحديد أو من غيره والأصل فيها الإباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة هل يجوز أن يتوضع في إناء من الذهب أو الفضة وغيرهما يقول يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما قاصة دون سائر للتعمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآفرة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها أطباقها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آلية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا نص على تحريم الأكل والشرف دون سائر الاستعمال فدل على جواد استعمالها في الطهارة والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه في الذهب والفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة فهنا المصنفون يميلون إلى هذا الاختيار وهو أن النهي عام في أي إناء ذهب وفدس كان ذهبا أو فضة خالصين أو مموهين بالذهب والفضة المموه يعني المطلي المطلي أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة أما المسألة التارية فيحكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة التطبيب هو أن يكسر الإناء فيوصل لحمها بحديد أو بغير طيب إذا الإناء من أي معدن تاني لكن تم اللحم بذهب أو بفضة هذا يسمى الإناء المضبب بالذهب أو الفضة إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا. لدخولي تحت عموم النص أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء لحديث أنس رضي الله عنه قال إن كثر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقذ مكان الشعف فلفلة من فضة أما المسألة الثالثة فهي في آنية الكفار والأصل في آنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاستها فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها لحديث أبي فعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن, ت... إلا أن لا تجدوا غيرها فارسلوها ثم كلوا فيها أه... على الأساس هذا نوع من الاحتياط قد يشربون فيها القمور أو يأكلون فيها مثلا الخنزير أو الميتة أو يقول أبو يا ر... قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكلوا في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها يعني ما دمت تستطيعون استغناء عنها لكن إذا لم تجدوا غيرها فارسلوها ثم كلوا فيها لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فارسلوها ثم كلوا فيها وأما إذا لم تعلم نجافتها لأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجافة فإنه يجوز استعمالها لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أخذ الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة والمزادة طربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها فأخذ ماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة يحمل هذا على أنهم أن هذه المرأة كانت معروفة بعدم مباشرة النجاسة وهؤلاء القوم كان لا يبشر النجاسات كالخنزير ونحو ذلك ولأن الله سبحانه وقد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها والإهالة شحم أو زيت وسنخة يعني متغيرة الريح تنظر إلى حصل خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الغلام اليهودي دعاه إلى على طعام طعام بمعنى خبز شعير وزيت أو شح متغير الين الرائحة فيعني أكل منها واضح فهذا كله يدل على أن الأصل أنية في أنيات الكفار الحن إذا كانوا ممن يخلطون النجاسات فعلينا أن نتجنبها إذا لم يكن أمامنا غيرها ففي هذه الحالة نغسلها ثم نأكله فإذا عرفنا عن الكافر أنه لا يباشر نجسات فالأصل أيضا الحل في أوانيه أما المسألة الرابعة فهي الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة يقول جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاد استعماله جلد الميتة إذا دبغ الدباغية اللي يعالج بمواد كمأك القرض والشبة ونحو ذلك والملح بتمنع التعفن وفي نفس الوقت تسرع تجفيف الجلد بحيث يستفاد منه بعد دبغه. فجلد الميته إذا دبغا طهر وجاد استعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أي ما إهاب الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ أي ما إهاب دبغا فقد طهر أي ما إهاب دبغا فقد طهر ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميت فقال هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به مع أنها ميتة قال هل أخذوا إهابها فدبغوه فاندفعوا به فقالوا إنها ميتة قال فإنما حرم أكلها إنما حرم أكلها أما الجلد إذا دبغ فإنه يصير طاهرا بذلك وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة وإلا فلا الذكاء بالذال الذكاء الذبح الشرعي توفت شروط الذبح الشرعي فإذا كانت الذكاة تحل أكلها فجلدها إذا دبغا فقد طهر يقول هذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة وإلا فلا أما شعرها شعر الميتة فهو طاهر طبعا مقصود أيضا شعر الميتة المباحة المباح أكلها في حياته إذا ذبحت أما شعرها فهو ظاهر، أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة وأما اللحم لحم الميتة فإنه نجس ومحرم أكله لقول تعالى إلا يكون ميتة أو دما مسروحا أو لحم خنزير فإنه رجس ويحصل الدبور بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما وأما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يطهر إذا كانت الميتة مما لا يؤكل وهو حي إذا ذبح فلا يطهر بالإذ بالدباغة وأما ما لا تحله الذكات فإنه لا يطهر وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرة وصحيح صحيح القطة في حال الحياة طاهرة لكن هل هي مما يباح أكله إلى ذبح لا فالقطة لا يتوك وضح فجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ الخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدماغ وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدماغ فلا يطهر بالدماغ إلا من كان حلالا أكله بالتذكية ثم انتقل الباب الثالث في خضاء الحاجة وآدابها ولا شك أن هذا مما يدل على شمول دين الإسلام لكل أحوال المسلم، الشريعة لا تفرق المسلم في حالة من أحواله، حتى مثل هذه يعني يعني الأوضاع، والفقه هنا مفيد جدا، وربما نحن في ظلها الحديثة يعني نستغرب بعض الأحكام إذا يعني رأيناها خاصة في قضايا الاستجاء ونحو ذلك، لكن كما قال بعض السلف تعلم العلماء إنك لا تدري متى تختلج إليه. العلم يكون سلاحاً معه، فقد تجد في ظروف سفر، في خفينة، في تنقطع بك الطريق، فالعلم عندك يعني يدلك على المخرج، زحام، انقطاع مياه، ونحو ذلك. العلم يفيدون كثيراً في مثل هذا. هذا مما يدل على شمول الإسلام لكل أحوال المسلم. فإنه شرع لنا كل ما ينفعنا أول مسألة في باب قضاء الحاجة وأدى بها الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر أما الاستنجاء فهو إزالة الخارج من السبيلين بالماء إذن الاستنجاء هو إزالة ما يخرج من السبيلين أي البول والغائد بالماء والاستجمار مسحه بطاهر مباح منقن كالحجر ونحوه فالاستجمار استعمال الجمار يعني الأحجار مسح الموضع أو مسح الأذى بطاهر مباح لابد أن يكون الشيء المستعمل طاهر مباح منقن طاهر مش نجس مش بالروث مثلا أو بأي نجس ثاني حاجة مباح منقن منقي يمكن أن يزيل الحجر ونحنه ويجزئ أحدهم عن الآخر بمعنى أن بعض الناس تفهم أنه لا يجوز للتجمار إلا عند تعذر لا ستجدون من الشريعة فيها تيسير غريب جدا في أشياء الناس تشدد على أنفسها فيها لا شك خطعا أن استعمالهما معا أو استعمال الماء فقط هو أولى الأوضاعهم لكن لظرف أو لآخر إذا اضطر الإنسان وتجمر فقط فلا شيء في طهرته فهذا ما يعفى عنه لأن الحقيقة الماء أفضل لماذا لأنه يزيل العين والأثر لا أترك أثر أما الاستجمار بالأحجار فإنه يزيل العين ويبقي قد يبقي أثرا يعفى عنه للمشقة فإذاً لكن لنفرض كده بسبب أو بآخر أو حتى غير سبب واحد استعمل الأحجار أو ما يكون مقامها الأوراق ورحم ذلك استعملها ولم يستعمل الماء وتوضأ وصلى هل في شيء في صلاتي أو في طهنته على لا يوجد وليه شيء فهذا من التيسير لأن إنسان قد يتواجد في ظروف أحيانا يجب أن يكون على وعي بهذا ألفق فالإنسان فيجزئ الاستجمار عن الاستنجاء والعكس كل ما هو يجزئ عن الآخر. يعني استعمال الأحجار ليس في حالة ضرورة. ممكن في الأحوال العادية أن يستعمل حتى مع وجود الماء لكن الماء أفضل لأنه أنقى ويعني أعظم في الطهرة ومدح به أهله آه قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا لأنهم كانوا يستعملون الماء لكن الإنسان لا يبدو عنده علم عشان إذا وجد في ظروف يعرف المخرج كما يحصل في الصحراء أو في رحلات أو في نحو ذلك. يقول لست نجا الخارج من السبيلين بالماء ولست مسحه بطاهر وباح من قم كالحجر ونحوه ويجز واحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن آنسة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعندة فيستنجي بالماء وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجذئ عنه والجمع بينهما أفضل يعني بين الماء والأحجار طبعا الأحجار أولا ثم الماء وللتجمار يحصل في أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منقن مباح طاهر يعني لا جزء يعني يستنجي بشئ نجز كحجرة سبق استعملوها في الاستجمار من كل طاهر منقن يعني ينقي الموضع مباح مثلا لو رمل هل رمل لا تنقل لا تنقل ولكن لابد شيء يكون طاهرا منقن ومباحا كما نادير الورق يجوز في عمال الورق والخشب ونحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها أو فيلحق بها ما يماثرها في الإنقاء ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات هنا تنبيه مهم جدا إن في شرط آخر فيما يحصل به الاستجمار ايه هذه الشروط الطاهر ممكن مباح اتش تاني نضيفه من لا دي اللي في كفاه في العدد ممكن يقوم عنها ها ما لم يمس التمام داخله في طاهر كويس ممكن ماشي صحيح لا يكون رجعا ولا عظمت كما سأتي أيوة غير محترم لا بد أن يكون لا حرمة له ما يجيش واحد لورق الجرائد مثلا يستعمله كما يفعل من عقل عندهم يستعمل ورق الجرائد والجرائد فيها إيه؟ قد يكون فيها اسم وزير عبد... اسم عبد العزيز والعبد الله وعبد الرحمن أو آيات قرآنية أو حديث أو نحو ذلك فلا يجوز أن, يكون أن يتم ذلك أن يحصل الاستجمار بإيه؟ بما له حرمة أي شيء له حرمة لا يجوز استجماره به فنبغي التنبيه لذلك لأنه قد يقع من سفهاء من الناس لا يبقون استعمال أوراق جرائد في مثل هذا بل أوراق جرائد لا تستعمل حتى نفارش للأكل كما يفعل بعض الناس يفرشوه على الأرض ويحطه على السمك وال... لأن طبعا أيضا إذا كان فيها آيات أو أسماء شريفة فإنها تُمتهن أو شيء من أسماء الله الحسنى. يقول ولا ينجز في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات. لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظمة. والرجيع هو العذرة والروث. أما المسألة الثانية فهي استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. كل قيد هنا مهم. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة. ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيض فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله أما إن كان في بنيان يعني ذلك كلام إن كان في إيه؟ في الصحراء حيث لا بنيان أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستر، فلا بأس بذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستقبل الكعبة ولحديث مروان الأصغر قال أنا ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان والله تعالى أعلم هذا أفضل أحبط أن يترك ذلك حتى في داخل البنيان لكن كان فيه مشقة فيأخذ بما ذكرنا أنه لا بأس به في داخل البنيان المسألة الثالثة ما يسن فعله لداخل الخلاء يسن لداخل الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائي إناس الجن وإيه؟ وذكورها وطبعا تلاحظون هنا من البداء بالبسملة مش بالتعوذ بالخلاف مثلا في قراءة القرآن تبدأ بالتعوذ ثم تبسمك أما هنا في العكس بسم الله ثم تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند الانتهاء والخروج يقول غفرانك وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج وقال لا أكشف عورته حتى يدنو من الأرض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 دخل أحدهم الخلاء وفي الوقت إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله وحديث أنث رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال وفرنك. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض المسألة الرابعة ما يحرم فعله على من أراد فضاء الحاجة طبعا يعني من الأداب المهمة جدا في مثل هذا أن يستحضر الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى في في حتى مش بس في الرزق الذي أطعمه ياه وسقى وهي نعمة عظمة من نعم الله علينا لكن أيضا نعمة الإخراج نعمة يكفي أن نذكر القصة التي أو المعيضة التي أزداها أحد العلماء لأحد الخلفاء أو الملوك لما حصل عنده احتباس في البول فكان يتألم جدا وما كانوا يشافين حل للمشكلة دي فقال له اتمنى المضوع ده يعني تفرج عن هذه الأدماء وكم تدفع قال أدفع ملكي كله كل ملكه تنازل عنه في سبيل أن يخرج هذا الأذى من بدني فقال له فاتق الله في ملك لا يساوي بولة فهذه نعمة يا رجل ينبغي الإنسان أن يستحضرها، أن التخلص من هذا الأذى الذي يؤذي الإنسان جدا إذا احتوبي استاخله قد يصل بله التسمم والموت إيه أول علاج لما يحصل لواحد احتباس بول كلمتين عشان ملتقولش من المتفاجرين مش حد هنام كل الطلاب، أول حاجة ديفتحوا ده معنا فيه، بس دي أول إجراء في بالباقي، لكن دي أول إجراء أحيانا بيكون شيء نفسي مش أكثر، فلما بيفتح أمامه مجرا ماء حنافية، الصنبور يعني فممكن بتعالج الموضوع. عليك. ما إحنا قلنا تعلم علمه فإنك لا تدري متى تختلج إليه. ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة يحرم البول في الماء الراكد لحديث جابر يبقى الناس يتكلم بقى على البيئة ويعظمون أمر البيئة وفرحانين بنفسهم أوش هذا العصر يعني إذا راجعنا أحكام الإسلام في وضوع المحافظة على البيئة بالإصلاح الحديث فنجد أرقى الإجراءات الوقائية سواء في الطب الوقائي وفي النظافة وفي المحافظة على خلق الله سبحانه وتعالى بدون يعني فهذا موجوده في الإسلام فأول شيء يحرم أن يتبول الإنسان في الماء الراكب الذي لا يجري لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكب ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها هذا من الأدم ليس على التحريم لكنه من الأدب أن يتجنب لأن اليمين في الإسلام دائما مكررة وتستعمل فيما يعني يشرف من الأعمال يقول صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ويحرم عليه طبعا طبعا بل هو أولى ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق يحرم شوف كلمة يحرم دي يحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة المثمرة أو موارد المياه لا تقبل حاجة في الطريق حتى لا يؤهي المرة ثانيا في الظل لأن الناس قد تلجأ للظل عند الحر الشديد أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة المثمرة لانه قد تسقط الثمار فتتنجس فيحرم الناس من طعامها أو موارد المياه لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث كلمه الملاعن دي لما اندا فيها خوف جدا الملاعن يعني ايه يعني الجالبات للنعم لان اللي يجي يشوف واحد جاء تحت ظل الشجرة وقضى حاجته هيقول لعن الله من فعل اللي يجي لاقي واحد في الظل او في موارد المياه او في يعني طريق الناس اللي يمرون عليه أول شيء ممكن يعمله إيه يلعن صحبه فإذا كان فعلا در لمن ارتكب محرما فإنه يخشى أن تصيبه الدعوة فلذلك انظر إلى رحمة النبي عليه والسلام بالأمة كي يحميه من اللعن وترهيبا الله من هذا الفعل يقول اتقوا الملاعن أو اتقوا اللاعنين يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل يأخذ أذباً من هذا أن الإنسان أي شيء قد يجلب عليه اللعن أن حد يدعو عليه يتوقع يعني أذكر أحد الإخوة لما خربش فيارة وهو ماشي فيارته هذا خلق لتن تحلى به جميعاً هو محدش شايفه هيمشي فماذا كان يفعل يقول أخش أنه راجل يشوف فيارة خربشة كده فيدعي عليها ويقول لعنه الله أو كذا أو كده وهو يكونوا أيضاً مظلوماً، ففي هذه الحالة بيكتب اسم وسرا وتليفونه ويخليه على الـ على الـ سيارب يقدر يوصله ويستحله، أمم؟ أو يسأل إلى حد يوصل إليه. يعني إنسان يتأخّر أي شيء قد يكون ذريعة إلى حصول الدعاء بالله. يقولوا اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد، موارد المياه، وقارعة الطريق والظل، ولحديث يابه ريرته رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقل لاعنيني قال ومن لاعناني يا رسول الله قال الذي يتخلى أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في غلهم. كما يحرم عليه قراءة القرآن يحرم على من يقضي الحاجة طبعا أن يقرأ القرآن في هذه الحال ويحرم عليه الاستجمار بالروس أو بالعرض أو بالطعام المحترم لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح من أو مздعاً ويحرم طبعا لأن هذا من إيه طعام إخوانينا من الجن ويحرم عليه أن استجماله أو العظم أو بالطعام المحترم لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعث ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق يعني كلاهما سيان في الاستقباح هل يليق بإنسان أنه في وسط السوق يقضي حاجته لا يليق كذلك يجب أن يراعي حرمة الموت فإنهما سيان في لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق المسألة الخامسة ما يكره فعله للمتخلي يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل لئلا يرتد البول عليه ويكره الكلام فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه ويكره أن يبول في شق ونحوه لحديث قادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجح قيل لقتاده فما بال الجح قال يقال إنها مساكن الجن ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه أو يكون مسكرا للجن فيؤذيهم ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحالة زي النساء لا يلبس سلاسل فيها لفظ بالجلالة أو نحو ذلك من الذكر فيكره دخول الخلاء بشيء في ذكر الله إلا لحاجة كأن لم تجد مكانا تضع فيه هذا الشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لماذا؟ أن كان عليه محمد رسول الله عليه الصلاة أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله فإنه ان تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان أما المصحف الشريف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو قفيا لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة المصحف لو وجود في أرث مثلا في دي مثلا أو على موبايل أو كذا أفضل أن يتجنب إدخاله لكن ليس في قوة الكلام في المصحف الشريف المكتوب العادي هو أفضل أفضل أن يدخل بين استطاع أن يتحرع تجنب ذلك فلا بأس لكن هو لا يعتبر مصحفا تقليديا كالمصحف المكتوب يعني حكم التبول قائما من الجفاء أن يقول الرجل قائما لكن لا يحرم الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول قاعدا لأنه أستر وأبعد عن أن يصيبه الرشاش ونحن ذلك لكن إن بال قائما لحاجة فلا بأس كما حصل منه على السلام لعلة بمأبوده كان يصدع الجلوس لعلة في مأبوده وهو باطن من الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة وفيه عدة مسائل أولا السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللفن لذلك ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح أما حكمه في السواك مسنون في جميع الأوقات حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر حيث قال صلى الله عليه وسلم السواك مثرة للثم مرضاة للرب وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة هذه الصيغة يستفاد منها إيه؟ قابي أصولية إن الأمر ظاهره الوجود أو الأمر حقيقة في الوجود لأن هنا لو أمرهم لا شق عليهم لأنه في الواجب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة المسألة الثانية متى يتأكد يتأكد عند الوضوء طبعا هو الكلام إن قلنا السواك سنة من سنة الوضوء ليؤبي استك أثناء الوضوء لما بيجي يغسل ثمر ويقول إنه سنة عند الوضوء مش, جوه من مش من جوة الوضوء فممكن يستاك قبل الوضوء أو بعده واضح ويتأكد عند الوضوء وعند الانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند قراءة القرآن وعند الصلاة وكذا عند دخول المسجد والمنزل لحديث المقدام ابن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأثنان للأحاديث السابقة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك الشوص هو الدلك والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة المسألة الثالثة بما يكون؟ يسن أن يكون التسوك بعود رفض لا يتفتت ولا يجب حلسن فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستك بعود أراك عود أراك وهو عود المعروف وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى فالأمر في هذا واسع فإن لم يكن عنده عود يستك به حال الوضوء أجزأه التسوك بإصبعه كما روى ذلك عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لكن هي البديل يعني إذا تنعجز عن السواك فالبديل يكون الإصبع إصبع شرطه إيه علشان يصلح كبديل للسواك أن يكون خشنا أن يكون خشنا طبعا للسواك كما ذكرنا تنظيف الأسنان الاستياك تنظيف الأسنان عموما فما فيش تعارض بالاستعمال للفرشاة الحديثة، ووووإن كان الالاستعمال ال عود الأرادة في فوائد طبية كثيرة جدا، وأيضا موافق للسنة. ثم إنه عملي. الشرط مع معجون وأشياء منه ولكن يمنع هذا أن الإنسان يستعمل البدائل الحديثة ما دامت يعني تؤدي غرض بل أحيانا تكون أنسة، لأن ممكن بعض الناس عنده مشاكل معينة في تنه يحتاج حاجة لينة جدا. يعني الفرش الأسلام لينة الخشن قد يضر فمسألة أن في ناس تتحرك من استعمال السواك والفرشة وهي السواك الفرشة هو السواك الفرشة إيه؟ السواك إذا كانت عند فخذ العود فألا ننتقل إلى الفرشة المعروفة؟ هم؟ فوائد السواك ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مظهرة للفم في الدنيا مرضات للرب في الآخرة فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا إما تكاسلا وإما جهلا وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة وكان ذكروا فوائد أخرى للسواك بينها أنه يقوي أثنان ويشد اللثة وينقّل الصوت ويرشّط ألعب على الأحوال هو لابد من من حصول نوع من التثقيف للناس كيف يحفظون على نعمة الأثنان شيء مهم جدا وهذه إجراءات الإسلام في المحافظة على نعمة الأثنان لأن الأسنان مشكلتها ان يعني الثنا اللي ربنا عطاه لك دي لا تقدر بثمن ولذلك الطب بيركز الطب الثاني على الترميم ما يعرفش يعمل لك ثنا زي ربنا خلى أبدا فيها الأعصاب وفيها كذا وكذا لكن ينفع الترميم بس ذا البيت الأذين بيغمموه فلذلك لابد إن يكون في نوع من التخفيف لل لل المحافظة على الأثنان ده شيء مهم جدا يعني واضح أنا أتذكر هنا حوار بين اثنين فكان واحد بيقول للتاني وهو مهموم بقى ومهموم بالدني عليه كثيرة كبد بيقول له انت حاسد مفيش ربنا مش حصلك حاجة ابدا كويسة طيب ايه رأيك لو عينيك الاثنين دول شنها لك وحطينا مكانها اغلى جوهرتين في العالم في مكان عينيك جوهرة جميلة كده تاخد شكل العين وقيمتها ملايين الدولارات نشيل عينك ونحط لك مكانها تنجوا فإيه رأيك في الحل به فهنا عندنا في جسدنا نعم آتانا الله سبحانه وتعالى إياها والعبد لا يحس بقيمة النعمة إلا حينما يفقدها فالثنان فيها مظاهر إعجاز الإله عجيبة جدا وعظيمة جدا ونعمة الله علينا تقتضي من بدل جدا نعلم الأطفال كيف يحظون على هذه النعمة لأن المشاكل كما تعلمون بعد ذلك بتكون يعني كبيرة جدا فلا بد من التثقف إزاي تستعمل فرشة إزاي تحدد نوع الفرشة وكفاية الكلام ده يعني لكن مفتو لازم يحصل نعمل ثقافة تروح الطبيب الأسنان أو تستفيد من شخص عارف يعطيك ثقافة تنظيف الأسنان والمحفورة عليها حتى لا تندم بعد ذلك المسألة الخامسة ودي فائدة دراسة الفقه بصورة شاملة ان أنت ساعات تكون محتاج تحدد المسألة دي لما أجي أبحثها كيف أحدد مكانها في كتب الفقه فالدراسة الشمالي دي بتعرفك لأن في ساعات يبقى الموضوع بعيد الصلة شوية بالباب الذي يوضع تحته لكن هو ده مكان مثلا لو عايزين نتكلم على حكم كشف المرأة وجهها لنبحث في كتب ايه طب تكتب النكاح في أي باب الخطة النظر لأجل الخطة فين تاني في الحج طبعا دي مسألة فيها بقى كلام كتير عندما من يقول بأن حرام المرأة في وجهة وكفيها موضوع تاني نعم في في باب فين في الوضوء لا شروط الصلاة ستر العورة نعم في كتاب اللي ممكن ايه تاني؟ في كتاب القضاء والشهادة لان المرأة تكشف وجهها عندها التقاضي ممكن التطبيب ترخصة وهكذا طيب في خصال الفترة هنا يعني ما لها علاقة مباشرة بموضوع الايه؟ الاسواك ممكن يكون برضه في الكتاب اللي بس موضوع ال ال لما أحياناً بيكون في موضوع عين بيوضع تحت إيه عنوان غير مباشر في دلالته على المكان. مثل هذا الباب اللي هو باب فدائماً بيقولي باب السواك ويلحقو به سنا الفطرة. فنعرف سنا الفطرة محتاج تفاصيلها أين نبحث عنها في كتاب الفقه. سنن والفترة وتسمى أيضاً خصال الفطرة. وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة يقول أبو غير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب وندف الإبط وتقليم الأضافر أما الاستحداد فهو حلق العانة وهو الشعر النابط حول الفرش ثم بذلك الاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى وفي إزالته جمال ونظافة ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة ثانيا الختان وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة وهذا واجب في حق الرجال وحكمته تطهير العضو من النجاسة المحتقنة في القلفة أما في حق النساء فالختان مكرما أو سنة في حق النساء وليس بواجبه في حق النساء وما يصار من كلام في هذه المسألة في الحقيقة في نوع قدر كبير جدا من التكلف لأن الأمر بالنسبة للإناد في منتهى سهولة أن البنت إذا وصلت سن مثلا 9 سنوات أو نحن ذلك تقرأ على طبيبة النساء وتحدد هل تحتاج لهذا أم لا تحتاج وانتهى الأمر فقط ثالثا قص الشارب وإحفاؤه والإحفاء هو المبالغة في القص لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار فالحديث جز الشواربة هو أحفو الشواربة أو فلحة فأحفو الشوارب الإحفاء بعض العلماء فسروا بالاستئصال الكامل والبعض فسروا بالإيه؟ بالمبالغة في القص واضح؟ وبعضهم فسر أن الصحابة كانوا يقمون مع طرف الشفاك يقمون يعني المقصود بالإحباء قف ما, ما, ما وصل إلى الشفا يعني ما كان في أعلى الشفا هو ذا الذي يزال حتى لا يعني يسقط الشعر على الفم ويختلط بالطعام ونحوه كما نرى في القساوسة وأولئي الناس فمخالفة الكفار بأن يقص كمن لم يأخذ من شاربه فليس منه فالأخذ ممكن أن يوفر الشارب ما في بأس لأن عمر بن الخطاب كان إذا غضب نفخ وفتل شاربه هو فهم منه أنه كان يطلق شاربه لكن الإقماء أو القص يكون بإيه على طرف الشفا على طرف الشفا او المبالغة في القص ايضا لكن ما ذهب إليه البعض من هو لا ينكر يعتبر خلافا سائلا إن المقصود بالإحفاء الاستئصال تماما أو الحلقة تماما في الشرب هذا كذا إمام ملك يعده مسلة يعده مسلة وكان يرى تأذيب من يفعل ذلك لكن عموان خلاف سائغ في هذه المسألة مسألة حف الشارب وكيفية الأمر فيه يسيس ما أنا اتكلمت أنا اتكلمت إن هذا المقصود إنه خلاف سائل. الأقرب أنه المقصود بالحف المبلغة في القص وليس الاستئصال بالحل والله أعلم. قد ورد الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وأعفاء اللحيات وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحيات من الجمال وما ظهر وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يغفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها وفي كل هذا مخانفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب عفائها منها قول النبي صلى الله سلم جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوث وقال صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفروا اللحى وأحبوا الشوال فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويقالف الأعداء وهتميز عن التشبه بالنساء أما الأمر الرابع من خصال الفطرة فهو تقليم الأظافر تقليم الأظافر وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها وقد خالف هذه الفترة النبوية بعض المسلمين أساسا بعض المسلمين يعني الرجال هل ينادر أن واحد يبقى له مخالب لا النساء بيعملوا مخالب زي الوحوش يعملوا بالاحمر بالأحمر كأنه مقدر الدماء الفريسة ما أدري أي جمال مثل هذا هذا مناسب مع الفترة السليمة لفطرة الوحوش وقد خالف هذه الفترة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أغافرهم أو أغافر إصبع معين من أجدهم كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله وفي بعض الفقهاء استثنوا ذلك في الجهاد أن الممكن يستعمل الأغافر أثناء التشابك بالأيدي مع الأعداء لحالة فتنائية خامسا نتفل الإبط أي إزالة الشعر النابط فيه ليسن إزالة هذا الشعر من نتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر فهذا هو ديننا الحنيف أمرنا بهذه الفصل لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال مفتخرا بدينه مطيعا لربه متبعا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويضاف إلى هذه الخصال الخمس السواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوثخ والاستنجا وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وعفاء اللحيا والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتفو الإبط وحلق العالة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء قال مسعب ابن شيبة أحد رواس الحديث ونسيت عاشرة إلا أن تكون المضمضة أما الباب الخامس فهو في الوضوء تعريف الوضوء لغة مشتق من الوضاء وهي الحسن والنظافة وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى يعني لابد فيه من النية حكم أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف الدليل على وجوبه قول, النبي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فرسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا دروسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوا فاتطهروا إلى آخر الآية الكريمة أنه واجب على المحجث إذا أراد الصلاة عما في حكمها كالطواف ومسح المصحف وقال صلى الله عليه وسلم من أدلة المزوب أيضا بجانب الآية لا يقبل الله صلاة بغير تهور ولا صدقة من غلول وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجمع وأما على من يجب فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها وأما متى يجب فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت تبطواتي ومس المصحف أما شروط الوضوء فيشترط لصحته الإسلام والعقل والتمييز فلا يصح الوضوء من الكافر ولا المجنون ولا يكون معتبرا من الصغير الذي هو دون سن التمييز لأن المميز يستطيع أن ينوي ويعرف الفرق بين اللعب وبين العبادة ثانيا النية لحديث إنما الأعمال بالنيات ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا الترفس بنية حكم أنه إيه؟ سنة تركية سنة تركية الماء الطهور لما تقدم في المياه أما الماء النجس فلا يصح لؤلؤه رابعا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم الطلاء الذي يضعونه على الأظافر هذا يحل بين البشرة وبين الماء فلا صح الوضوء معه فالتي اتليت به إذا أرادت الصلاة أو الوضوء لابد أن تزيده الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما وإن كان هذه المسألة فيها إشكال يعني نفرض واحد توضع ثم استنجاء دون أن يمثل عور يصح أنه ليش علاقة ذي لكن يبدو أنه هنا بيذهب إلى خلاف ذلك استجمار الصنجاة عند وجود سببهما لأنه لأن هو وجوء هنا إزالة, إيه؟ إزالة نجاسة مش رفع حدث هو رفع الحدث بالوضوء أما إزالة النجاس فهي غير مطمئة برفع الإيه؟ الحدث الله تعالى أعلمه لأنه لم يعني يعني بعد الوضوه لم يستحدث لم يخرج شيء من السبيلين لم يخرج شيء فلا ينقض الوضوه هي مسألة صعبة لأنه الطبيعي أن يحدث الاستنجاء أولا المؤلة والترتيب ثم غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها فروض الوضوء ستة غسل الوجه بكامله غسل اليدين إلى المرفقين مسح الرأس كله مع الأولين غسل الرجلين إلى الكعبين الترتيب والمولاة غسل الوجه بكامله لقول تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم ومن الوجه من غسيل الوجه يدخل فيها المضمضة ونفق شاخ لأن الفم والأنفى من الوجه ثانيا غسل اليدين إلى المرفقين لقول تعالى وأيديكم إلى, المرافق. وأيديكم إلى المرافق فانتبهوا هنا جيدا من بعض الناس بيبدأ في الوضوء بغسل الكفين. ما حكمهما؟ سنة مستحب. لا أما الإبقاء فاغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرفق. ده ركن من أركان الوضوء أو واجب من واجبات الإيه؟ الوضوء طيب. بعض الناس يغسل إيه؟ في, في أول وضوء كفين ثم يغسل وجه ها؟ ثم بعد ذلك يغسل من الرث إلى المرفقين. ما رأيكم في هذا؟ باطل وضوء باطل لماذا؟ لأن غسله هو بيكتفي بغسل الكفين في الأول غسل الكفين في الأول ده إيه؟ ده سنة مش هو ده واجب هو. بعد غسل وجب تغسل الأيدين من أطراف الأصابع إلى المرافق فانتبهوا لهذا أن بعض الناس بيعتمد أنه في البداية غسل الكفين ثم بعد غسل وجب يغسل من الرسل إلى المرافق فهنا هو ما غسلش الكفين والله سبحانه وتعالى يقول ابعد الوجهين الترتيب هنا شرط يعني وجوهكم والثانيه بعد الوجوه ايه وايديكم الى المرفقين ايديكم من اطراف الاصابع الى المرفق فانتبهوا لهذا غسل اليدين المرفقين مسح الرأس كله مع الاذنين لقول إن الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس فلا يجزئ مسح بعض الرأسي دون بعض هذا هو اختيار العلماء الأفضل مصنف هذا الكتاب وهذا القول أحوط وأقوى من حيث الأدلة وإن كان القول بأنه يجزئ مسح الناصية ثابت عن ابن عمر وله وجه أيضا للنظر النظر لكن هذا أحوط اللي هو ان المسح يشمل إيه؟ كل الرأس لماذا؟ لأن قول رسولة تعالى وامسحه برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم هذا بيان لمجمل المجمل واجب والبيان التفصيلي في السنة لابد أن يكون أيضا واجبا لأن المبين يأخذ حكم المبين فقول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم حرف الباء هنا لا يقتضي التبعيد وإنما الباء للإلصاق للإلصاق إلصاق الفعر بالمفعول يعني إلصاق المسح بكل الرأس وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما في صحيح مسلم وحينما قالت على والي الطوف في البيت العتيق هل يجوز الطوف ببعض البيت أو مثلا قالت على فامسحوا بوجوهكم في التيمم فامسحوا بوجوهكم هل يحمل على بعض الوجه كذلك هنا فامسحوا برؤسكم يحمل على كل الرأس فالفرائض لا تؤدى إلا بيقين واليقين هو ما عليه عليهم مسح جميع الرأس كما قال ابن عبد البر الواجب الثالث غسل الرجلين إلى الكعبين قول تعالى وأرجلكم إلى الكعبين الواجب الخامس أو الفرد الخامس الترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى الوجه فاليدين والرأس فالرجلين كما ورد ذلك في صفة وضوئه في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وغيره الشرط السادس أو أقصد الفرض السادس الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متوالية ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رهي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الألو فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته لأنه فات وقت بين انتهاء من الوضوء وبين دخوله في الصلاة فكذا فقد شرط المعلاة فلو لم تكن المعلاة شرطا لأمره بغسل ما فاته ولم يأمره بإعادة الوضوء كله واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء والغزر. أما سنن الوضوء فهناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها ومن تركها فلا حرج عليه وتسمى هذه الأفعال بسنة للوضوء وهي التثمية في أوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يرد كرسي الله عليه ثانيا السواك لقوله صلى الله عليه وسلم لا على أمتي لا بالسواك مع كل وضوء ثالفا غسل الكفين ثلاثا في أول وضوء بسنة غسل الكفين ثلاثا في أول وضوء لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك إذا كان يوسل كفيه ثلاثة كما ورد في صفة وضوئه الرابع المبالغ في المضمضه والاستنشاق لغير الصائم الفرق بين المضمضه وبين مبالغ في المضمضه المضمضه لغة مجرد إدخال الماء داخل الفم في مضمضه أما المبالغ فهي تحريكه داخل الفم داخل تجويف الفم فالمبلغة في المضمضة ولفتنشاق لغير الصائم فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله وسلم فمضمضة واستنثر ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالغ في لفتنشاق إلا أن تكون صائمة الدلك يعني دلك الجلد مع الماء من المستحبات وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخله لكن لو اللحية كثيفة لا يحتاج إلى تخليلها لفعله صلى الله وسلم فإنه كان إذا توضع يذلك ذراعيه وكذلك كان يدخل الماء تحت حناكه ويخلل به لحيته سادسا تقديم اليمنى على الجسرى في اليدين والرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحب التيام في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله سابعا تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين فالواجب مرة واحدة ويستحب ثلاثا لفعله صلى الله وسلم فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ثامنا الذكر الوالد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نكتفي بهذا قد أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا ومحمدك اشهدوا أن لا إله إن أنت أستغفرك وأتوب لك جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا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 صف عشرة واحد ستة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.